حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر محطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدع ربّه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بما منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقل ما وعلى أمر قد قدير وحملناه على ذات الوحي ودسر